نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا دستورنا القرآن مصدر عزنا لن نرتضي غير الشريعة موردا لن نرتضي غير الشريعة موردا تحمل يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى احمل سلاحك يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى اثأر لدينك للثكالى يا أخي فالبغي في أوطاننا قد عربدا فالحق من اغمادها ويضج صوت الحق انه اغمدا بدت سيوف الحق من اغمادها ويضج صوت الحق انه اغمدا أنا الأوان لأن تسل سيوفنا حمم على من قد تجبر واعتدى حمم على من قد تجبر واعتدى يا أيها الأبطال يا أملا بدى يا من دعيتم فاستجبتم للندى يا ايها الابطال يا املًا بدا يا من دعيتم فاستجبتم للنداء تتضاءل الامجاد عند جهادكم يا جحفلا للحق نال السجدى يا جحفلا للحق نال السجدى يا جحفلا للحق نال السعدجا يا جحفلا للحق نال